شفكة مزامير آل داود تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا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 فَاَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُم أَنَّعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهُ عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ وَبَيْنَهُم مَّحْجَاب و فری جی پون خیم و ندو اصبل جنتی ار منالکم لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ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 سم تم لا, لا خوف عليكم لا رو پل و انت تحزنون وانا داعي اصحاب النار اصحاب الجنه ان افيدوا علينا, علينا من الماء او مما رزقكم الله قالوا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 منسولی کام ہے کیمن سول کو مہیم ہے د یحد <تصفيق> اللہ